غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها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 سمي الله لمن حمدا ربنا ولكل ا ح م د ا لمن حمدا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر